شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم استو أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتم الصف الأول فالأول سد الخلل الله أكبر الله أكبر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 عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر, الله أكبر Spanje, Allah ben de minister van Financiën. Ik ben de minister van Financiën. ALLAHU ben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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتبلون في أموالكم وانفسكم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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله Allah, hooriemen, hamida, wat ik al Allah, hoor, Allahu akbar. hoor, Allah de dag. En